الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وأصله وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام يقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انته فلا عدوان إلا على الظالمين الخطاب هنا للمؤمنين عموما والضمين في قول ألها والضمير ألها في قوله وقاتلوهم يعني القطار وحتهم للغاية ويحتمل أن تكون للتعليم فإن شاءت للغاية فالمعنى قاتلوهم إلى أن لا تكون فتنة وإن شاءت للتعليم فالمعنى فمعنى الآية قاتلوهم لأن لا تكون فتنة والغاية واحدة سواء كنا بهذا أو بهذا قاتلون حتى لا تكونوا فتنة أو لا يكون صد عن سبيل الله بحيث ينكشف شرهم ويكون الدين ويكون الدين كل ويكون الدين الله يعني وحتى يكون الدين الله أي يكون الدين الظاهر هو دين الله عز وجل فلا يشترى دينان في في مكان واحد يتساويان دين باطل ودين حق. فالواجب أن يكون الظاهر العالي هو دين الحق وهو دين حق. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أي إن انتهى وكفوا عن مقاتلتكم والعدوان عليكم فلا عدوان عليكم فلا عدوان إلا على الظالمين. أي فإنما أذن لكم من قتالين لأنهم ظالمون. فإذا كفوا وكفوا شرهم فإنه فإنهم لا أقفلوا ما دام الدين الظاهر هو, دي هو دي دين الله عز وجل في هذه الآت الكريمة من الفوائد والحكام وجوب قتال المشرفين وغيرهم من الكفار حتى لا تكون فتنة في دين الله عز وجل لأن بقاء هؤلاء المشتكين والكفار يصدون عن دين الله ضرر كبير ومن فائد هذه الآيات الكريمة واحكامها الإشارة إلى أن الحاملة على قتال الكفار هو لا تكون فتنة وهو أن يكون كنيه الله فلا يظهر في أرض الله على فلا يظهر في في أرض الله من شرائع الناس إلا شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن فوائد الآية الكلمة وإحكامها أن الظالم هو المعتدي وهو المستحق أن يردع أدوانه ومن فوائد هذه الآية أحكامها أن الظالم أهل لأن يرجع ومنع من ظلمه سواء كان ظلمه في الأموال أو في الدماء أو في الأعراب ثم قال الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام يعني الشهر المحرم الذي له حرمة ومازية على غيره والأشر الحرم أربعة كما قال الله تبارك وتعالى إن عدة سؤال عند الله ما أشر أشار أشرام في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجل والباقي قوله بشار حرام للبدل يعني أن قتالهم إياكم بشار الحرام أو قتالكم إياهم بشار الحرام بدل عن قتال الآخر أو أن المعنى أن العمر الذي فاتتكم في الحديبية في الشهر الحرام وهو ذاقعدة سوف تقولها في الشهر الحرام من العام الثاني ولكن معنى الأول اليقب السياق والحرمات قصاص أي مقاصة فمن انتهت حرمتك فانتهت حرمته ولهذا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بنفس ما اعتدى عليكم. وقل فاته عليه بنفس ما اعتدى عليكم. سمى المجازات عدوانا لأن الحامل لها لأن الحامل عليها هو العدوان أو من باب المقابلة اللفظية دون معنوية. وذلك لأن لأن الجانية أولا هو المواكد حقيقة وأما من نقفص بحقه فليس بالمواكد ثم عمل الله تعالى بالتقوى ورقب فيها فقالوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المستقيم أي معهم النصر والتعييد والمعونة وهذه معية خاصة كما سنذكره في الفوائد والأحكام إن شاء الله في حلقة قادمة